Book 2 35 35 35 В аеропорту В аеропорту Я хотів би забронювати квиток до Афін. Мен фадлік احجز لي. رحلة طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا це прямий рейс هل هذا طيران مباشر <تصفيق> هل هذا طيران مباشر будь ласка місце біля вікна для некурящих من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين يا хочу бы підтвердити мою броню من فضلك اريد تاكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز я хотів би скасувати мою броню من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الغاء الحجز يا خوتيو بو بيرينستيه زاموفلنيا مويي بروني من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز متى najbliщий ريس دوريمو متى تقلع الطائره التاليه الى روما متى تقلع الطائره التاليه الى روما يщё 2 вільних місця؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ ني، يې лише одне вільне місце. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Коли ми приземляємося? Мете набет. Коли ми прибуваємо? Мета насаль. Коли їздить автобус в центр міста? Мета єдхабу басун іла усатіль медіа? Ме та єдха бас іла усталь медіна. سواشه فاليزا هل هذه حقيبتك هل هذه حقيبتك سواشه سومكا هل هذه شنطتك هل هذه شنطتك سواج باجاج هل هذه امتعتك هل هذه امتعتك як багато багажу я можу взяти? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 كجم 20 كيلو هرام. 20 كيلو شو тільки 20 кг؟ كم؟ فقط 20 كيلو كم؟ Факат 20 кг. Вийдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.